فنحمد الله جل وعلا إخوان الكرام على ما منى به علينا من نعمة الإسلام فأعظم نعمة من الله جل وعلا بها علينا نعمة الإسلام والهداية إلى الإيمان جعلنا وإياكم إخوة الإيمان من أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فهذه نعمة من أعظم النعم التي ينبغي أن نشكر الله جل وعلا عليها لأن الله عز وجل هو المنعم هو المتفضل علينا سبحانه وتعالى هو الذي هدانا لهذا جل وعلا فالله عز وجل هو الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى والقلوب بين يديه سبحانه وتعالى فالهداية اخواني كرام من الله جل وعلا فيجب علينا ان نشكر الله عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى فالحمد لله الذي وفقنا للإيمان وجعلنا من أهل الإسلام وجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم كنا إخواني كرام فازلنا نواصل أو نواصل مع شرح هذه الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الثامن عشر مره معنا الأسبوع الماضي من يذكرنا بالحديث؟ حديث من؟ حديث أبي ذر جندب ابن جونادة ماذا قال اتق الله حيثما كنت بارك الله فيك. اتق الله حيثما كنت اتق الله حي... حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن هذا مرة معناه الاسبوع الماضي قلنا فيه كم من كلمة فيه هذا الحديث فيه ثلاث كلمات فيه ثلاث كلمات وهذا الحديث فيه حق الله جل وعلا وكذلك حق النفس وحق الناس فجمع النبي عليه الصلاة والسلام في, في هذا الحديث ثلاث كلمات وكل كلمة هي وصية مستقلة عن الأخرى عن الأخرى اليوم معنا هذه او هذه الليلة معنا الحديث التاسع عشر حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال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 واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث اخواني كرام حديث عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم حديث عظيم هذا الحديث اخواني كرام من الأحاديث الجامعة كذلك الأحاديث التي عليها مدار الإسلام وهذا الحديث جعل جعله العلماء رحمه الله تعالى من الأحاديث العظيمة التي دلت على عدد من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها فهذا الحديث حديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي فهو صحابي جليل صحابي ومحدث وفقيه ومفسر عالم الحبر البحر عالم هذه الأمة وابن عم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أحد المكثرين لرواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنه حدث عن النبي عليه الصلاه والسلام ألف وستمائة وستون حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن عباس ولد في مكة في شعب ابي طالب قيل أنه ولد يعني عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقيل ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات قيل ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات وقد هاجر مع أبيه العباس لأن عبد الله بن عباس إذا ولد يعني قبل الهجرة بثلاث سنوات فكان صغير جدا. ولذلك هاجر مع أبيه العباس قبيل الفتح وتعرفون عام الفتح هو العام التاسع على الصحيح من أقوال العلماء أو العام الثامن على الصحيح من أقوال العلماء كان عام الفتح في السنة الثامنة وقيل في السنة التاثع والنبي عليه الصلاه والسلام حج في السنة العاشرة صلى الله عليه وسلم فهو هاجر مع أبيه إلى الى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قبيل فتح مكه فلقوا النبي عليه الصلاه والسلام وبقي مع النبي عليه الصلاه والسلام وشهد مع النبي عليه الصلاه والسلام فتح مكه ثم شهد غزوه حنين وغزوه الطائف ولازم النبي عليه الصلاه والسلام مع صغره لازم النبي عليه الصلاه والسلام ملازمه طفل صغير يحرص على العلم ويحرص على ان يتعلم ويلازم النبي عليه الصلاه والسلام ليتعلم منه علما الله اكبر مع صغري نحن تجد في هذا الزمان الناس قد زاهدوا في العلم مع كبر سنهم فلذلك لما راى النبي عليه الصلاه والسلام حرصه على طلب العلم وعلى ملازمته للنبي عليه الصلاه والسلام فدعاه النبي عليه الصلاه والسلام مره لما بات عند خالته ميمونه فالنبي دعله قال الله فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني علمه التفسير فكان فعلا بحرا وكان مفسرا عالما بكتاب الله عز وجل عالما بسنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ايضا جاء في بعض الروايات انه قال اللهم علمه الكتاب اللهم علمه الحكمه اللهم علمه الكتاب اللهم علمه الحكمه فكان يفسر القرآن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك لقب بحبر هذه الأمة لأن النبي عليه له فكان مفسر القرآن تفسير عظيم جدا وقيل كان يسمى كذلك أو يلق... كان يكن بترجمان القرآن ترجمان القرآن و... أو يلقب بترجمان القرآن حبر أو بحر هذه الأمة فهو الحبر وهو البحر رضي الله عنه وأرضاه ولذلك مع صغره كان مستشارا لمن؟ لعمر كان مستشارا لعمر تصور صغير لانه مات النبي عليه الصلاه والسلام قيل عمره 13 سنه وقيل 15 سنه 16 سنه واخذ كل هذا العلم الغزير من النبي عليه الصلاه والسلام لانه رافق النبي عليه الصلاه قبيل الفتح فقط الله اكبر نقل عن النبي عليه الصلاه والسلام عده امور وتعلم من النبي عليه الصلاه والسلام ولازم الصحابه كان يحرص على أن يتعلم لأن هذا الدين دين علم ليس دين جهل ديننا دين علم كما قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم فليس هنا في ديننا ليس تجلس ثم ينزل عليك العلم من السماء أو أنك تذهب إلى القس أو تذهب إلى فلان من الناس فيقولك لا تسأل هذه أمور لا يسأل عنها هذه أمور كذا وهي من العلم الذي ينبغي أن نتعلم وينما ديننا دين علم, دين علم دين علم اخواني كرام تتعرف على ربك جل وعلا أولا على دينك الإسلام تتعرف على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الأمور ولذلك كان عبد الله بن عباس يحرص على العلم يتعلم يجلس يجلس عند باب عبد الله بن مسعود يجلس عند بابه حتى يخرج ويقول لعبد الله بن مسعود ألا أخبرتني ألا أخبرتني حتى أخرج إليك قال لا إنما العلم يؤتى إليه إنما العلم يؤتى إليه سبحان الله فحرصه على طلب العلم وعلى التعلم الذي جعل منه فعلا حبر هذه الأمة ليس بالتمني وبالكسل وغير ذلك من الأمور وإنما حرص على طلب العلم ولذلك عمر كان يستشيره مع صغر سنه وكان يلقبه عبر كان يلقبه بفتى الكهول كان يلقبه بفتى الكهول وشهد بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام شهد فتح افريقيا شهد عده غزوات الى غير ذلك مما نقل عنه هو وعبد الله بن عباس لما حصلت فتنه الخوارج كما تعرفون في عهد علي بن ابي طالب الحروريه هؤلاء الذين خرجوا على علي بن ابي طالب في منطقة سمى حارراء وهؤلاء الخوارج كفروا علي كفروا الصحابة وادعوا أنهم يتمسكون بالإسلام وعندهم كدوكا فذهب اليهم عبد الله بن عباس هو الذي ذهب فنظرهم، اجتمع تقريبا ستة آلاف في هذه المنطقة أرادوا أن يقاتلوا علي من؟ صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعرف البدع والفتن والفهم الخاطئ لدين الله جل وعلا. وهذا الخطير في الأمر أن الواحد يفهم دين الله جل وعلا بالعكس ليس كما أراد الله عز وجل وليس كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم المهم فهو عبد الله بن عباس أراد أن يمشي فخاف علي, علي قال إني خاف عليك هؤلاء قال لا تخاف فرخص له قال إذا فذا فلبس جبة حمراء أحسن ما وكان عبد الله بن عباس وسيم جدا وكان يلبس الثياب فاخرة والثياب طيبة كان معروف فذهب إليهم فانكروا عليه لما راوه قالوا ما هذه الجبه انكروا عليه اللباس اللباس جميل فانكروا عليه قال فرد عليهم قال قل من يحرم زينة الله التي حلل لعباده والطيب من رزق يحرمون عليه ما الله جل وعلا لي استنكروا الأمر يعني هما عندهم ماذا الفهم أن لا بد أن يكون الإنسان عنده خشونة في العيش لا يلبس جيداً تظهر عليه يظهر عليه الفقر والمسكن وغير ذلك هذا ليس من الدين نبينا عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس لباساً صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما نقل عنه صلى الله عليه وسلم فالمهم ناظرهم عبد الله بن عباس وأفحمهم فرجع معه ببركة هذه المناظرة رجع معه تقريبا الفهم. رجع معه ألفان والباقي أو رجع ما قيل أربعة آلاف والباقي قاتلهم علي رضي الله عنه فالمهم كان بحرا وكان عالما وكان فعلا مفسرا ولذلك دع له النبي صلى الله عليه وسلم وكما قلنا كان عمر رضي الله عنه يقدمه وكان يستشيره صور هذا يدل على رجاحة عقله وأن الله عز وجل يعني وهب له هذه الحكمة والعقل وكان مقدما في زمن خلافة عمر مما يعني يذكر في هذا الأمر أن عمر بن الخطاب كان يأذن له بالدخول يدخل عليه مع, من؟ مع كبار الصحابه الذين شهدوا بدر الذين شهدوا حتى تعلم هذا الدين العبرة في ديننا في ما عندك من العلم ما عندك من التقوى ما عندك من الإيمان هذا الذي يفرق بين الناس إخواني كرام وذلك الله عز وجل قال إن أكرمكم عند الله اتقاكم. فلا فرق بين عربي ولا اعجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقو هذا ديننا لله الحمد فعمر كان يقدمه ويجلسه لماذا لمكانته ولعلمه فأهل بدر الصحابة الكبار رضي الله عنهم بعضهم تعجب يعني من ادخال عمر لعبد الله بن عباس قال له هذا فتى صغير يعني يعني فتى صغير فلذلك ناس من المهاجرين وجدوا وجدوا على عمر في في بن ابن عباس دونهم فقالوا له يعني ما دام هو الصغير يحضر فنحضر نحضر ابناءنا كذلك فما تكلم عمر رضي الله عنه فبعد ذلك جاء مجلس فسألهم عمر ما قال شيء عمر رضي الله عنه وكان يجلس بجانبه فسألهم عمر رضي الله عنه قال لهم ما تعرفون قال لهم ما, ما تعرفون في هذه الصور ما تفسيركم لهذه الصور إذا جاء نصر الله والفتح فقال بعضهم أمر الله جل وعلا نبيه إذا راى الناس يدخلون في دين الله أفواجا أن يحمده ويستغفره يستغفره فقال عمر كل واحد قال شيء معين فقال له عمر يا ابن عباس تكلم طيب الصغير أراد أن يبين لهم لماذا يقربه ولماذا يدخله عليه فكل واحد من الصحابة قال أمر إلى غير ذلك فقال له تكلم يا ابن عباس فقال عبد الله بن عباس هذا فيه نعي للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أن الله جل وعلا أعلمه بموته الله أكبر شوف من أين جاء بهذا لأن الله عز وجل قال إذا جاء نصر الله يفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فيعني أن الموت آتيك فلذلك أمره الله بكثرة الاستغفار والحمد وغير ذلك ولذلك كان النبي تأول القرآن يطبق ما في القرآن فكان يقول في الركوع سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفرني لأن الله عز وجل أمره سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر قال فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي كان يقول هذا في الركوع ولذلك كان عمر اذا ذكر قال ذلك فت الكهول له لسان سؤول وقلب عقول سبحان فكان يسال ويعقل ولذلك لما سئل قال ب لما سئل كيف حزت هذا العلم قال ب ب لسان سؤول وقلب عقول هو كان يقول هذا كذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن صحابه اجمعين ولذلك كان عمر يدنيه ف... فهذه مكانه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فكان بحرا وكان فعلا آ... عالما من علماء هذه الامه ول... ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الحلم ومع هذا اعطاه الله جل وعلا هذا العلم الغزير وهذا الفهم العظيم نعم فعبد الله بن عباس يقول كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني كفي بعض الهوية قال كنت رديف النبي عليه السلام النبي يحمله سيد الناس والبشر يحمله خلفه على الداب والراحلة صلى الله عليه وسلم فالنبي أوصاه بهذه الوصايا العظيمة صلى الله عليه وسلم فقال له يا غلام شوف طريقة النبي عليه السلام يا غلام لأن ابن عباس رضي الله عنه كان صغيرا كان صغيرا كما قلنا فلما توفي فكان عندهما بين الخامسة عشر إلى السادس عشر كذا قال بعض أهلهم قال يا غلام وهذا في دليل العناية بالصغار كان نبينا عليه الصلاه شد الناس عناية بالصغار ورافه بهم ورحمة بهم جاء في سيرة العجب العجاب ولذلك يا أخو أنس لما توفي له كان عنده عصفور كان عنده عصفور ف. آه يعني آه توفي له الأبو العصفور أبا عمير فلما النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه فقيل له توفي له العصفور فذهب يعزيه عليه الصلاة فذهب إليه ووجد حزينا فقال يا أبا عمير ما فعلنه غير فيدخل عليه الصرور بل قالوا أن النبي عليه وسلم كانت البنت الصغيرة تأخذ بيده وتضر به حيال المدينة، وهو يمشي معه صلى الله عليه وسلم الله اكبر هذا يدل على كمال رحمه اخواني الكرام من النبي عليه الصلاه والسلام جاء مره احد من الصحابه فوجد النبي عليه الصلاه والسلام يقبل الحسن والحسين وكان يشمهما عليه الصلاه والسلام فتعجب من النبي عليه الصلاه والسلام فقال اتقبلون اولادكم قال نعم قال من لا يرحم لا يرحم الله اكبر الرحيمون يرحمهم الرحمن من لا يرحم لا يرحم فالذي في قلبه رحمة غير ذلك فالذي رحمة من الله عز وجل فنبينا صلى الله عليه وسلم كان شد الناس حرصا وكان ربما يخفف الصلاة شفقة بالأم على ولدها إذا سمع الأم سمع الولد الصغير يبكي فكان يخفف الصلاة ومرة عليه السلام ركبت أمامة صعدت على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وفي السجود فأطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود حتى ظن الصحابة أنه حصل شيء ثم لما رفعوا وانتهى عليه الصلاة والسلام أخبرهم الخبر أنها صعيلة على ظهري فأ... يعني ما أراد عليه الصلاة والسلام أن يقوم حتى تنتهي يعني من من, من ركوبها على النبي عليه الصلاة والسلام ومن من أخذ حاجتها الله اكبر هذا يدل على العناية بالصغار والعناية اخواني الكرام ب... بهؤلاء الشباب وخصى الأطفال الصغار فإن هذا الأمر يؤثر فيه يؤثر في قلوبهم يؤثر في شخصياتهم ومع النصح والبيان ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان أثره عظيم على الناس حتى أنا يقول خدمت النبي عليه الصلاة ما قال لي إذا فعلت شيء لما, لما فعلت وما قال لي إذا لم أفعل لما لم تفعل ما نهى وما ضربه وما سبه وما فالواحد لا بد أن يعتني بهذا الأمر إخواني كرام فقال له يا غلام إني أعلمك كلمات كلمات يسيرة لكنها كلمات جوامع لأن كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست ككلمات غيره والنبي عليه وسلم اوتي جوامع الكلم اختصر له الكلام اختصارا صلى الله عليه وسلم وهذا فيه ماذا أن العلم يؤخذ شيئا فشيئا فشيئا كما قال العلماء قال إني أعلمك كلمات لن علedia كل الكلمات العلم يؤخذ شيئا فشيئا فيؤخذ العلم كلمات يسيرة أول شيء ثم ينمو ويزداد ليس يؤخذ العلم دفعة واحد وإنما العلم يؤخذ على مر الايام والليالي على مر الأيام والليالي اليوم أخذت شوية وغدا شوية المهم لا تنقطع, لا تنقطع. لكن إذا انقطعت هذه المصيبة نسأل الله العافية قال إني أعلمك كلمات وهذا في كذلك ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن فيه شد الانتباه فالنبي عليه السلام والسلام قال يا غلام إني أعلمك كلمات حتى ينتبه لما سيقول النبي عليه الصلاه والسلام يعني كانك تقول أنا اسمع إسمعلي سأخبرك بكلام أو أقول لك كلام فالنبي قال يا غلام إني أعلمك كلمات حتى ينتبه ويحرص على أن يتعلم هذه الكلمات كلمات عظيمة جليلة فقال له احفظ الله يحفظ احفظ الله يحفظ يعني احفظ الله كيف نحفظ الله عز وجل أي بحفظ دينه كيف تحفظ الله عز وجل بحفظ دينه بحفظ دينه بحفظ حدوده وشريعته احفظ الله عز وجل بفعل اوامره وترك نواهيه احفظ الله عز و... احفظ محارم الله باجتنابها، هذا حفظ الله جل وعلا، هذا حفظ الله عز وجل سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لا يحتاج إلى حفظ وهو الذي يحفظ الناس، الله الذي يحفظ الناس سبحانه وتعالى، ويحفظ الخلق، ويحفظ الكون، إنما المراد إخوان الكرام من قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. أي احفظ دين الله عز وجل فإن الله عز وجل ما المقابل يحفظك الله عز وجل سبحانه وتعالى الله فقوله صلى الله عليه وسلم احفظ فيدخل في كل أمور الدين إذا حفظت دين الله جل وعلا من, من, من, من القيام بشريعه الله من القيام بالأوامر الجنب النواهي تتعلم التوحيد العقيدة الصحيحة تتبع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم تتعلم ما أوجب الله عز وجل عليك من أمور الدين والعبادات والمعاملات كل شيء كل شيء احفظ الله عز وجل سبحانه وتعالى فهذا من قبل العبد احفظ الله فتحفظ دين الله جل وعلا المقابل يحفظك هذا من قبل من؟ من الذي يحفظه؟ الله عز وجل فالأولى احفظ الله من قبل من؟ العبد والثانية يحفظك من قبل من قبل الله عز وجل فإذا جزاء بجزاء والجزاء من جنس العمل فإن حفظت الله عز وجل فإن الله جل وعلا يحفظك مما تكره في دينك ودنياك هذه ثمرة عظيمة ولا ليست عظيمه ثمرة عظيمة ما أعظم هذه الثمرة الكرام لا فالله عز وجل سبحانه وتعالى يعطيك المقابل إذا حفيت دين الله جل وعلا فالله عز وجل سبحانه وتعالى يحفظك جل وعلا يحفظك مما تكره يحفظك في هذه الدنيا لكن عليك أن تحفظ دين الله عز وجل فلا يمكن الإنسان أن يطلب الحفظ والسلام والستر وهو لا يحفظ دين الله جل وعلا فإذا لا جزاء بجزاء احفظ الله يحفظك الله عز وجل سبحانه وتعالى هكذا إخواني كرام الذي يريد الحفظ من الله عز وجل وعلي يحفظ دين الله جل وعلا بتطبيق الأوامر والجناز النواهي فتكون محفوظا بدين الله عز وجل قال احفظ الله يحفظك فالإنسان إذا حفظ الله عز وجل والله لا يجد إلا السعاد هذا رأس المال يا اخواني الكرام رأس المال الدين فإذا حفظت الله عز وجل فإن الله يحفظك في دينك يحفظك في أهلك يحفظك في مالك يحفظك في ولدك يحفظك في نفسك سبحانه وتعالى وكذلك إذا طبقت دين الله جل وعلا كما يجب فإن الله عز وجل يسلمك من الزيغ ومن الهوى ويسلمك من الضلال لماذا إخواني الكرام هذا موجود في القرآن هذا لا إذا فعلت شيء فإن الله عز وجل يعطيك وتعالى. إذا سلكت طرق الهدى فإن الله عز وجل يهديك ويزيدك هدى سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقواهم الله اكبر فالله عز وجل سبحانه وتعالى إذا حفظت دينه فإن الله عز وجل يحفظك سبحانه وتعالى وهذا في مدى الترغيب في أن تحفظ دين الله جل وعلا حتى تحصل الحفظ من الله وكذلك فيه يعني الترهيب من أن تخالف أمر الله وشرع الله عز وجل ولا تحفظ دين الله جل وعلا فلا يحفظك الله فتكون معرض لماذا؟ معرض للمهالك والمصائب والفساد والزيغ والضلال كل هذه الأمور عافانا الله وإياكم فإذا هذه الجمله الأولى احفظ الله يحفظك ثم قال في الكلمة الثانية قال احفظ الله تجده تجاهك تجده تجاهك هذه كان يعني الثانيه تاكيد احفظ الله الأولى علمنا ما معنى احفظ الله في الجمله الثانيه قال مره اخرى عليه الصلاه والسلام احفظ الله تجده تجاهك احفظ الله يقول الشيخ صالح فوزان حفظ الله هذه هذا تأكيد تجده تجاهك الاولى ماذا قال احفظ الله والثانيه تجده تجاهك الأولى احفظ الله يحفظك وهذه قال تجده تجاهك يعني أمامك وفي روايه تجده امامك بمعنى ان الله عز وجل اخواني كراب قريب من عباده اي والله الله عز وجل قريب من عباده فالله جل وعلا سبحانه وتعالى سميع قريب بصير يسمعنا جل وعلا فالله عز وجل سبحانه وتعالى اخواني كراب قريب من بل اقرب من احدنا أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد سبحانه وتعالى الله عز وجل قريب ولذلك الصحابة رضي الله عنهم مرة جاءوا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله اقريب ربنا فننجيه أم بعيد فنناديه نرفع اصواتنا أم هو قريب للنجيه فنزل قول الله عز وجل سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بلعلهم يرجعون ما تحتاج لان تجعل بينك وبين الله واسطه ادعوا الله مباشره ارفع يديك لا عدنا لا بد ان تجعل بينك وبين الله واسطه انسان ميت قبر صنم هذه الامور كلها امور شركيه اخواني الكرام لا تنفعك بل تضرك ومن جعل بينه وبين الله جل وعلا واسطه في العبادة فقد حكم على نفسه بالخلود في النار لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالمسألة خطيرة فالتوحيد أولا عقيدة لا تجعل بينك وبين الله عز وجل سبحانه وتعالى واسطه فالله قريب جل وعلا منا فقريب من عباده هذا معنى تجده تجاهك يعني ان الله عز وجل قريب من عباده وايضا هو جل وعلا يبادر الى مثوبة عباده الله اكبر مجرد ما تتوب يتوب الله عز وجل عليك ليس كما في هذه الدنيا ربما شعن تدفع ملف او تطلب طلب وغذا تقولك انتظر شهر نرى يعني في الموضوع الى غير ذلك وانت صادق النيه مخلص تريد فعلا أو تدخل في محاكم نصر الله العباد تخرج منها مع انك نذمت وغير ذلك لكن مع الله عز وجل مباشر ياتيك الفرج والجواب والمثوبه من الله جل وعلا الله أكبر الله عز وجل أمرنا بالتوبة والمثوبه ويتوب على عباد كما في الحديث من تقرب إلي شبرا في الحديث القدسي قال الله عز وجل من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن أتاني يمشي أتيته هروله بمعنى أن الله يبادر سبحانه وتعالى يبادر بالإثابة لمن أطاعه الله أكبر فهذا يدل على الله عز وجل هل يحتاج إلى توبتنا ولا طاعتنا ولا عبادتنا هل يحتاج الله ما يحتاج الله عز وجل ومع هذا شوف الله عز وجل يتودد إلينا يتقرب إلينا يطلب منا أن نتوب سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأجيبه هل من تائب؟ أهل من مستغفر فاغفر له سبحان الله فتصور الله يتودد الى عباده سبحانه وتعالى كل ليله في الثلث الاخير من الليل والله ما يحتاج الينا ولا الى عبادتنا ولا الى طاعتنا نحن من يحتاج الى الله جل وعلا ومع هذا تجد الناس يتكبرون على الله جل وعلا فالله عز وجل هو الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى ف فقال احفظ الله يحفظ جملة الأولى والثانية احفظ الله تجده تجاهك فحفظ الله جل وعلا إذن له فائدتان الفائدة الأولى ما هي في الكلمة الأولى أن الله يحفظ والثانية أنك تجد الله عز وجل قريبا منك شوف ماذا تحصل إذا حفظت دين الله جل وعلا تحصل أتي الفائدتين الأولى أن الله عز وجل والثانية أن أنك تجد الله قريبا منك سبحانه وتعالى ثم قال صلى الله عليه وسلم قال في الكلمة الثالثة إذن قال صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله الله أكبر. إذا طلبت شيئا فاطلبه من الكريم المنان سبحانه وتعالى الذي عنده خزائن السماوات والأرض لا تسأل الناس لا تسأل الناس وإذا إذا سالت فاسال الله عز وجل اذا سالت حاجه فلا تسال إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى لا تسأل المخلوق شيئا واذا قدر انك سالت المخلوق ما يقدر عليه فاعلم أن هذا المخلوق الذي سالته هو سبب من الاسباب سبب من الاسباب وان المسبب من هو هو الله عز وجل سبحانه وتعالى لان الله عز وجل لو شاء الله جل وعلا منعه من اعطائك اليس كذلك ربنا أحد من الناس فإذا شاء الله عز وجل منعه من إعطاء فإذا الأمر يرجع إلى من الى الله عز وجل سبحانه وتعالى فإذا عليك أن تعتمد على الله توكل على الله اعتمد على الله جل وعلا افعل الأسباب لكن لا تعتمد على الأسباب لكن تعتمد على رب الأسباب وهو الله جل وعلا لأن الاعتماد على الأسباب شلك تأتي بالأسباب لكن تعلم يقينا أن الذي بيده كل شيء هو خالق الأسباب وهو الله عز وجل وسؤال غير, غير الله عز وجل على نوعين الأول سؤال فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا ما حكمه لو سألت أحد شيء لا يقدر عليه إلا الله ما حكمه شرك أكبر, شرك أكبر كالذين يدعون الأموات ويستنجدون بالموت واحد الآن يذهب للميت يقول يا سيدي فلان اشفع لي يا سيدي فلان اعطيني يا سيدي فلان كذا وكذا من الأمور يسأله شيء لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا فهذا حكمه شرك أكبر أو قد يسأل إنسان حي لكنه يسأله أمر لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا كمن يقول يا, يا, يا سيد أدخلني الجنة هل هو الذي يدخل الجنة؟ سبحان الله هل هو الذي يدخل الجنة؟ هذا لا يقدر إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى. أو يساله وهو في بلاد اخرى بعيده جدا فيقول يا فلان اسقني يا فلان اعطني يا فلان اطعمني نسال الله العفو هو في كندا ويدعو واحد في افريقيا هذا ما حكمه هذا شرك اكبر لانه سال هذا الإنسان الذي ولو كان حي ساله شيء لا يقدر عليه الا الله جل وعلا لانه ظن ان لو تصرف الكون ولذلك هذا السؤال سؤال غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر الذين يدعون الموتى, الموتى ويستغيثون بهم يطلبون من الحوائج فيأتي أحدهم عند القبر ويقول يا فلان اغثني ويا فلان كذا وكذا يا ولي الله اعطني كذا هذا شرك أكبر فهذا لا هذا لا نقاش فيه الثاني سؤال الناس فيما يقدرون عليه هذا جائز سؤال الناس فيما يقدرون عليه هذا جائز ومرة ما عندنا في الأصول التلا يجوز لك أن تسأل أحد من الناس ما تحتاج إليه لكن الأولى من العبد أن يتعفف عن سؤال الناس لأن في سؤال الناس مذلة ونقصا في التوحيد فاسأل الله جل وعلا الغني الكريم سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يسألني فأعطيه من من يسالني فاعطيه كما في الصحيحين وقال تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فهذا النوع الثاني لا بأس به إذا كان هذا هذا الانسان يستطيع إذا سالته شيء يستطيع ما تقول يا فلان وهو مستطيع احمل معي هذا المتاع على السياره بارك الله فيك فهذا السؤال لا شيء فيه أو تقل اعني على كذا وكذا من الأمور التي يقدر عليه ويستطيعه أما إذا كان لا يستطيع لا يقدر عليه فهذا قد يكون على حسب درجة قد يصل إلى الشرك الأكبر عيذا بلا كما سمعتم فاذا هذه الجملة الثالث ثم قال في الكلمة الرابعة وإذا استعنت فاستعن بالله والاستعانه طلب العون الاستعانه طلب العون قال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين الله اكبر فاذا الاستعانه نوع من انواع العباده وعطفها على العباده من عطف الخاص على العام بالاهتمام بها والا فهو نوع من العباده فالاستعانه نوع من انواع العباده والاستعانة مثل السؤال اذا كانت الاستعانه بمخلوق في امر لا يقدر عليه الا الله جل وعلا ما حكمه هذا شرك اكبر إذا, سألت إذا استعنت بمخلوق في شيء لا يقدر عليه الله عز وجل أكبر وإن كانت المس... الاستعانة بمخلوق في شيء يقدر عليه فهذا يجوز هذا يجوز كما قلنا ولكن تركه أحسن تركه أحسن لأنه كما قلنا في يعني مذلة حاجة إلى الناس وكونك تستغني بالله عز وجل هذا أفضل وإلى فإنه جائز فلا بد اذا اردت طلبت طلب طلبت الاستعانه وسالت احد من الناس لغير غير ذلك فلا بد ان يكون هذا الانسان حي قادر تذكرون هذه حي قادر الثالثه حاضر حي قادر حاضر لا بد ان يكون تكون هذه الامور تكون حي قادر حاضر استطيع فإذا لم تتوفر في هذه الصفات فهذا نصر الله سلام شرك أكبر شركون أكبر فاذا الاستعانة طلب العون فلا تطلب العون إلا من الله عز وجل نتكلم عن الاستعادة التي هي العبادة التي هي نوع من أنواع عبادة ونحن في كل ركعة ماذا نقول إياك نعبد وإياك نستعين فمصيبة نسأل الله العافية كثير من الناس في كل ركعة يقول إياك نعبد وإياك نستعين ثم إذا خرج يقول يا فلان أعني يذهب إلى الميت والمقبور وهو في الصلاة كان يقول إياك نعبد وإياك نستعين ومعناها لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك يا الله هذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك تقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا يفيد آآ يعني آآ المنع انك لا تسال لا تستعين الا بالله ولا تعبد الا الله جل وعلا سبحانه وتعالى فتقديم ما حقه التخير يفيد الحصر فالاستعانه لا تكون تطلب الا من من الله عز وجل والعباده لا تكون الا لله عز وجل سبحانه وتعالى الكلمه الخامسه قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك الله اكبر إذا الأمة لو الأمة لو اجتمعت يعني لو اجتمع الخلق كلهم المقصود بالأمة الخلق كلهم على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك أي قدره وكتبه لك في اللوح المح اي والله. ولو اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه هذا إخواني كرام فيه الإيمان بالقضاء والقدر وأن الناس لا يقدرون على أن ينفعوك أو يضروك إلا بما كتبه الله جل وعلا على أيديه من نفع وضر أن السبب فقط لا يغرف عنده كذا وعنده قنبله وعنده وعنده وعنده الأمر والله بيد الله عز وجل الذي يقول شيء كن فيكون الحفظ من الله عز وجل أتيت بالاسباب أصبحنا اخواني كرام في هذا الزمان كثير من الناس ذهبت هذه العقائد ذهبت هذه الأصول التي هي من أصول ديننا من أصول ديننا سبحان الله أين ذهبت هذه الأمور إخوان الكرام لا بد منها وتجد تجد سبحان الله الطائرة ربما تسقط من مكان مرتفع يموت الناس وفي بعض الناس لا يموتون تجد أن الرجل ربما يسقط من الطابق الرابع وما يحصل له شيء ويسقط من سرير ويموت أو يتكسر الله أكبر سبحان الله هذا أمر عظيم اخواني الكرام يدل على عظمة الله عز وجل سبحانه وتعالى يدل على عظمة الله عز وجل ولذلك بد أن نعلم أن الأمر بيد الله عز وجل وهذا فيه الإيمان بالقضاء والقدر وان ما شاء الله كان ومن لم يشاء لم يكن أن الناس لا يقدرون على أن ينفعوك ويضروك إلا بما كتبه الله لك على أيديه من نفع أو الضر فعلينا بالإيمان بالقضاء والقدر ونعلم أن الأمر كله بيد الله عز وجل ثم قال صلى الله عليه وسلم يعني تصور هذا الحديث لو آمن به الناس وطبقوه والله لا لا لا كان عظيما جدا له وقعا في قلوبهم فيما يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر لو اجتمعت صور الامه لو اجتمعت على أن يضروك بشيء أو ينفعوك في الأول ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء أربع بشي عند فلان يا فلان والله يحتاج إلى كذا وكذا وكذا إذا لم يأذن الله عز وجل ما في أحد يستطيع أن ينفعك كذلك لو اجتمعوا لن يضروك والله لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل عليه ما في نقاش إخواني كرام هذا كله والله امر أمر لا بد من الإيمان به لأن الإيمان بالقضاء والقدر هذا من أعظم الأمور. ثم الكلمة السادسة قال ولو اجتمعوا على أن يضروك لم بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وعلى هذا فإن لك ضرر من أحد فاعلم أن الله عز وجل قد كتبه عليك فإذا عليك أن ترضى بقضاء الله جل وعلا وقدر ولا حرج أن تحاول تدفع ضر عنك. ليس معناه ان الواحد يقع في الضر وقلت هذا شيء كتب الله عز وجل لا عليك ان تبت الاسباب وتبتعد عما فيه الضر لكن اذا در... اجتمع الناس على ان يضروك ما يستطيع احد ان يضرك الا بشيء قد كتبه الله عز وجل عليك سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل يقول وجزاء سيئه سيئه سيئه مثلها ثم قال في الكلمه السابعه قال رفعت الاقلام وجفت الصحف معناه أن قضاء الله جل وعلا قدر وانتهى ولن يغير فإن القضاء الذي قدره الله جل وعلا لا يغير قال رفعت الأقلام معناه اقلام كتابة القضاء والقدر لأن الله عز... النبي الله أن الله عز وجل كتب المقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة سبحانه وتعالى لأن الله كما قلنا سبق في علمه كل شيء سبق في علمه فكتبه الله جل وعلا قال وجفت الصحف معناه الصحف التي كتبت فيها المقادير الصحف التي كتبت فيها المقادير فهذا في الإيمان بالقضاء والقدر فانه يستغني بالله عز وجل عن سؤال الناس وعن الاستعانه بالناس في الغالب فهذا اخواني الكرام فيه أن أن الصحف جفت والاقلام رفعت وما في شيء يبدل كلمات كلمات الله عز وجل في الروايه الثانيه قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة الله أكبر. أي كن قريبا من الله جل وعلا في جميع إحوالك في حال رخائك وعدم حاجتك لا تلتفت عن الله عز وجل سواء في الشدة أو في الرخاء كن قريبا من الله بطاعتك وترك معصيتك قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى نسأل الله العافية فاذا استغنى الإنسان عن الله عز وجل وظن أنه ليس بحاجة إلى الله عز وجل فيل من سيلجأ عند مرضه إلى من سيلجأ عند مصيبته إلى من سيلجأ عند فاقته وحاجته الله... الإنسان تجد الإنسان اخواني الكرام في هذه الدنيا تجد أن الرجل لما يمرض يلجأ إلى الله ويقول يا رب اشفني يا رب يعلم أنه ليس له إلا, إلا الله عز وجل فإذا شفاه الله عز وجل نسي الله نسي الله نسي الله العفل. نسي الله جل وعلا نسي انه كان مريض وربما كان يظن انه سيموت واصيب بكذا وكذا فاذا نجاه الله وشفاه الله نسي الله فلم يؤدي حق الله ولم يؤدي الطاع ولم يؤدي العباده ولم يشكر ربه جل وعلا فهذا من نكران الجميل الذي من الله عز وجل عليك سبحانه وتعالى فاذا هذه حال سيئه الذي على الحال على حال سيء تدل على ضعف الإيمان تدل على ضعف الإيمان فقوله يعرفك في الشدة يعني إذا وقعت في خطر في شدة وأنت مطيع لله عز وجل في حالة إرخاء فإن الله ينقذك بأعمالك الصالح مثل حديث تذكرون حديث أصحاب الصخرة ثلاثة مرة معنا في رياض الصالحين طبقت عليهم الصخرة في الغاب ولم يستطيعوا الخروج فقال أحدهم لا ينفعكم الآن إلا أن تتوسلوا إلى الله بأعمالكم الصالحة ما في خلاص صور صخره وقعت سدت عليهم الغار من يرفع هذه الصخره الا الله عز وجل سبحانه وتعالى الله فقال احدهم والله لا ينفعكم الان الا ان تدعون الله جل وعلا صحيح ما في شيء الله تصور صخره تسد ما في منفد فتوسلوا الى الله جل واحد منهم توسل الى الله ببره لوالديه فانفرجت السخرة شوية سبحان الله وواحد منهم توسل إلى الله عز وجل بتركه الزنا خوفا من الله جل وعلا ترك الزنا خوفا من الله عز وجل انفرجت شوية ثم الثالث توسل الله جل وعلا بأمانة وحفظه لأجيره ذهب الأجير ولم يأخذ اجره فرجع بعد مدة طويلة فلما جاء قال يا فلان اعطيني اجرتي تصور ماذا قال له الرجلان قال كل ما ترفه هو لك كل ما ترفه هو لك يعني كان عنده شيء قليل فلما رجع الأجير وجد عنده يعني أغنام وأبقار وغير ذلك مال كبير جدا قل قال كل ما ترفه هو لك خذ ما تريد فأخذ الأجير كل شيء وذهب وما كلمه الله أكبر فلما توسل إلى الله جل وعلا بأمانة وحفظه لأجرة الأجير الذي ترك أجر عنده وهذه الأجرة لأنه اختلطت مع ماله ونماها وحفظها فقل كل ما ترى فهو لك كيف سأعطيك هذه الأجرة سبحان الله ففرج الله عز وجل عنه انفجرت سخرى فخرجوا يمشوا الله أكبر حتى تعلم ربك جل وعلا والله في هذا القصص العظيمة جدا التي جاءت في السنة جاءت من كلام العلماء ما لا يعد ولا يحصى في مثل توسل الله جل الله بالأعمال صلاة وهذا من التوسل المشروع تتوسل الله بصلاتك ببشيكل المساجد بطاعتك بإيمانك هذا من التوسل المشروع كذلك تتوسل الله بالأسماء والصفات من التوسل المشروع أما توسل بجاه النبي بجه كذا نسأل الله العافظ هذا التوسل الممنوع أو تتوسل بالموتى والمقبورين هذا شرك. أكبر مثل الله له. تترك التوسل المشروع تذهب إلى التوسل الممنون لا وهنا توسل إلى الله بأسمائه بالصلاة اعمالك الصالحة تتوسل بدعاء الصالحين كذلك هذا كله من التوسل المشروع نعم ف... فلذلك أعطاه الله والله جل وعلا يقول عن أصحاب الجنة إنهم كانوا قبل ذلك أصحاب الجنة لماذا دخلهم الله جل عز وجل الجنة تعرفون يعني كما في صوره الداريه قال انهم كانوا قبل ذلك ها لا كانوا اهل الجنه لما ذكر الله عز وجل قال انهم كانوا قبل ذلك محسنين الله اكبر ان المتقين في جنات وعيون ثم الله عز وجل يعني انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل والمحروم الله أكبر هذا كان حالهم أين هذا لما قال إنهم كانوا قبل ذلك هذا حالهم كان أين في الدنيا كان حالهم على هذه الحال إذلك جزاهم الله عز وجل ودخلهم الجنه الجنة سبحانه وتعالى الله أكبر والله عز وجل قال عن يونس الجزاء من جنس العمل إخواني كرام الله ماذا قال عن يونس قال يعني يونس ذنون صاحب الحوت صاحب الحوت قال فلولا انه كان من المسبحين الله كان من المصلين العابدين سبح الله عز وجل في حال الرخاء كان مسبح لله عابد طائع لله عز وجل قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم تبعثون بقي في الحوت حتى حتى مات فانجاه الله جل وعلا بسبب أعماله الصالحة التي أسبقها فالمسلم إخواني كرام هكذا حاله المسلم لما دخل الجنه بسبب الأعمال التي كان في هذه الدنيا المسلم يعرف ربه في الشده والرخاء مش في الشده يعرف الله عز وجل في الرخاء فهو من افجر الناس نسال الله لنا ولكم العافيه فالكافر الكافر لا يعرف الله عز وجل الا في الشدة اما المسلم فيعرف ربه في الشدة والرخاء ولذلك الله عز وجل قال واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعربتم يعني الكفار كفار قريش كانوا يشركون في الرخاء يعبدون الاصنام يتوسلون اليه يعني يجعلون وصائد بينه وبين الله عز وجل فاذا ركبوا في السفينه كانوا يقول اخلصوا اخلصوا يعني الان في السفينه اخلصوا العباده لا ينفعكم الا الذي في السماء سبحان الله فلما ينجيهم الله عز وجل الى البر فاذا هم مشركون الله اكبر سبحان الله فهكذا كان اما المؤمن فإنه يعرف ربه جل وعلا في كل الأحوال في حال الرخاء في حال الشدة يعرف الله عز وجل هذا مشركي مشركي قريش كان شركهم في ماذا كان شركهم في في في حال الرخاء دون حال الشدة مشركي زماننا يشكهم دائم في الرخاء والشدة هذا الفرق نسأل الله العافية قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر الإنسان يبتلى في هذه الحياة فتعرضه آلام ومشاق ومكاره لكن عليه ان أن يصبر لأن الشدائد تزول ولا تدوم اعلم هذا الشدائد تزول ولا تدوم ما يتبقى معك الشدائد هكذا يعنيه فالله عز وجل يبتلي العباد ليرى ما هم فاعلون فإذا قابل هذه الشدائد بالصبر فيقابله بالصبر حتى يزيلها الله جل وعلا سبحانه وتعالى الانسان لا يجزع أخوان الكرام ولا يسخط تسخط على من على الله عز وجل تجزع على من على الله سبحانه وتعالى اما اذا جزع الانسان وسخط فإن الله سبحانه وتعالى نسال الله يخبره الله عز وجل ويتركه لانك تسخطت على الله عز وجل لما مر النبي عليه الصلاه والسلام على المراه التي كانت مات لها احد قريب لها قيل ابن لها او شيء فكانت غير صابره فمر عليها النبي عليه الصلاه وهي لم تعرف النبي عليه الصلاه والسلام. فقال لها النبي صلى قال لها اصبري واحتسبي فقلت إليك عني ما عرفت النبي صلى الله عليه وسلم فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قيل له هذا النبي عليه الصلاة فذهبت تجري إليه قالت يا رسول الله ما عرفت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند المصيبة عند الصدمة الأولى مش حتى ترتاح وبعد ذلك تمر أيام والحمد لله أما عند المصيبة تتسخط وتسب ولا ترضى بقضاء الله جل وعلا وقدره فاذا أنت لم تؤجر وضيعت على نفس اما الانسان إذا ابتلي فانه يصبر على طاعه الله عز وجل سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم وأن الفرج مع الكرب هذه في الروايه الاخرى كما قلنا الفرج مع الكرب لا تنسى هذه قواعد هذا حديث عظيم لا بد ان يحفظ قال واعلم أن النصر مع ما؟ مع الصبر مش بالاستعجال اخواني الكرام وبالتهور وبالخروج والمظاهرات وكذا ونور غير نفسك، غير دينك، أطيع ربك جل وعلا، وسترى أن الله ينصرك سبحانه. وتعالى هذا تغير في فينا نحن قرون من الزمان، ماذا غيرنا ولا شيء، اخواني كرام، لأن الناس لا لم ترجع إلى ربها إلى من رحم الله. اعلم أن النصر مع الصبر. الله عز وجل يائى الذين آمنوا، إن تنصروا الله، المقابل؟ ينصركم، انصر الله عز كيف ننصر الله جل وعلا؟ احفظ الله، كيف ننصر الله؟ هذه زي احفظ الله كيف ننصر الله عز وجل ها بنصر بنصرة ديني انصر دين الله جل وعلا يعني حافظ على الدين طبق دين الله عز وجل يلتزم بالاوامر ويجنب النواهي فان الله ينصرك جل وعلا كما نصر الاولين سينصر الاخرين اذا طبقوا شرع الله عز وجل وهنا النبي عليه السلام والسلام يقول وان الفرج مع الكرب كلما اشتد الكرب كلما اشتد الكرب فان الفرج قريب كلما اشتد الكرب اعلم أن الفرج قريب ونحن لا نرى سبحان الله شوف لما قال فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لن تفرج يعني الإنسان تستحكم تستحكم تستحكم هي قريبة منه فربما في آخر المطاف يتسخط ويترك نسأل الله مع أن الفرج قريب منه لكنه لا يرى لأن الإنسان خلق الإنسان من عجل الإنسان يستعجل سبحان الله الإنسان يستعجل دائما الأمور يريد الآن يريد كذا الآن لا بد من الصبر إخوان كرام فالفرج مع, مع, مع, الفرج مع الكرب فكلما الشد إلى الكرب فكلما حصل الإنسان الخير وإذلك الله وجل قال فان مع العسر يسرا إن مع العسر يسرى وقال جل وعلا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا؟ ان نصر الله قريب قربتنا نصر الله إن نصر الله قريب فاذا اشتد الامر فعلم ان فرج الله قريب لا تياس اخي المسلم ابدا لا تياس من روح الله لا تقنط من رحمة الله عز وجل سبحانه وتعالى الله اكبر ولذلك هذه الايه لما لما نزلت من يعني صوره الشرح ان مع العسر يسرا إن مع العسر يسرى. لما نزلت هذه الصورة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة خرج عليه الصلاة والسلام مسرورا فرحا مبتهجا وهو يضحك. صلى الله عليه وسلم ويقول لن يغلب عسر يسرين. لن يغلب عسر يسرين. فإن مع العسر يسرى. إن مع العسر يسرى. يعني العسر مرة واحدة لأنه يعني معرف بالالف واللام فهو عسر واحد واليسر منكر ومكرر مرتين فيقتضي ماذا قال العلماء يقتضي التكرار فكل عسر معه يسران كل عسر معه يسران وهذا من فضل الله عز وجل فدل ذلك على أن الإنسان ينبغي اخواني الكرام له ألا يضيق به الأمر ابدا لا تظن أنك من أتعس الناس وأنا في ضيق وأنك أشد الناس ابتلاء لا لا أنت هو هذا الذي يصيبك ولا شيء وإنما إذا صبرت واحسستت فإن الفرج قريب وهذا رفع للدرجات فلا تقنط أبدا من روح الله ومن رحمة الله عز وجل فالإنسان عليه يتوقع الخير دائما من الله جل وعلا وليس هناك أحد في هذه الدنيا سالم لا بد أن يحصل شيء من الابتلاء ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وبشر الصابرين الذين إذا أصابتوا مصيبه قالوا انا لله وإنا إليه راجعون كما قال الله عز وجل لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأنفس, والأ والأ والأ والأ من الأنفس والأموال والثمرات وبشر الصابرين بشر الصابرين فإذا على الإنسان أن يصبر ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول اشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فعلى الإنسان يقابل هذه الأمور بالصبر فإن النصر مع الصبر والفرج مع الكرب والعسر يصبر يعني العسر يصبر عليه بانتظار اليسر من الله جل وعلا فهو سبحانه وتعالى لا يترك عبده أبدا ولكن الله يبتليه ليظهر صبره وتحمله وإيمانه بالله عز وجل فإذا إخواني الكرام هذا حديث عظيم ووصايا عظيمة وصل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة بواسطه من هذا الغلام المبارك هذا الغلام الصغير من هو هذا الغلام عبد الله بن عباس تصور عبد الله بن عباس في هذا السن الصغير يتحمل هذا الحديث يتحمل هذا الحديث الطويل العظيم احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاه اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله الله واعلم أن الامه لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء الله أكبر حديث عظيم تحمله عبد الله بن عباس حري بنا اخواني الكرام نتفقه في هذا الحديث وفوائده عديدة جدا لا تحصى لك الا نطيل على الاخوه اكثر من ذلك نسال الله جل وعلا ان يعيننا على التقوى نسال الله ان يفرج عنا همومنا وغمومنا ونسأله جل وعلا ان يوفقنا ويكم للخيرات وان يجنبنا المنكرات وان يستعمنه في الباقيات الصالحات اللهم وفقنا يا رب العالمين وتب علينا واغفر لنا أجمعين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خير